الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم alaihi يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقتم فمنتم كافرون مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المطير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور نبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم في البينات فقالوا فقالوا أبشر يهدون أن لا فكفر وتول الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أنهم يبعثون قل بلا وربيل يبعثون متون لا بما عملتم وذلك على رسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع زالك يوم الدعوض ومن يؤمن بالله صارحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأمهار طاردين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار قالدين فيها وبئس المصير ما أصعب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه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 وأولادكم عجرا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفعوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فَتَقَ الله عَلَى مَا اسْتطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَآمِنُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُقِشُّ حَنَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُقْلِصُ وَيُفْسُ وَيُؤْفِ اللَّتِي وَاللَّهُ شَطُورٌ حَكِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ